الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 فإذا نفخ في الصور نفته واحدة وحملت الارض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيومئذ وقعت الواقعه وان السماء فهي يوم عيد وهي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم عيد ثمانيه يوم تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إن ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بماء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 ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله